وابرم وراء الموتى فاقدم وراء الموتى فاقدم حامل الروح فداء صابرا مهما تجشم صاغه الرحمن نورا وجحيما يتضرم رداء صابرا مهما تجشم صاغه الرحمن نورا وجحيما يتضرم وجوار ا من سعير يلبح الكفر ا ف ي غ ز م عاقدا ل عزبا م و أ ر م العزم وابرم, وأبرم, وأبرم وراى الموتى فاقدم أ ق د م لو راه المجد يوما فارسا شهما ل م بر ص ه و ت خير و إ ل ى الميدان أ ق د م لو راه المجد يوما فارسا ش ه ف ا ملثم لم بر ص ه و ت خير و إ ل ى الميدان أ ق د م كا سباع الغاب عطشا بدمام وأبرم عاقد فأقدم مغرم العزم الموتى الموتى الكفر ورأى ورأى عقد العزم وابرم وراى الموتى ف ورأ أ الموت ق د م كاسرا ض و ق ا ل أ ع ا د ي كاقضى الموت المحتم لو تناساه الاعادي لاسرى في ا ل ك أ س علقم كم تمنته البرايا فجر نصر يتبسم عاقد العزم وافرم وراى الموتى فاخزم وراء الموتى ليس إلى الماء ولا بالشهد يحلم. قد شدى بالعز شدوا وبذكراه ترنم ضامئ ليس الى الماء ولا بالشهد يحلم بل الى الموت الى الحور الى الحضن المنعم عاقد العزم, العزم وابرم وراى الموتى فاقدم, ورأى الموتى فأقدم. عقد 「唯一の恩人」<音楽>